أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخر خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن ما يقولون الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. فإن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما وليك إحرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الْأَرْضِ أَنْتَ تبتغي فِي الْأَرْضِ تجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهدين إنما يستجيل لا يبعثهم الله والموت صدق <تصفيق> الله العظيم